Štiri in dvajset arba'un set Arba Zmenek. Elma White. Ali si zamudil avtobus. آليس زموديلا هل قد فاتك الباص للتو الحافلة؟ هل قد فاتك لقد انتظرتك للتو نصف ساعه لقد انتظرتك نصف ساعه نش برسااب مبييلج تون ألا جد معك هاتف جوال لا يوجد مع هااتف جوال ب ب كنت دقيقا في المرة القادمة كنت دقيقا في المرة القادمة؟ نسليد تاك خذ سييارة أجرة في المرة القادمة خذ سييارة أجررى في المرة القادمة فظامسليد الصاب دجنيك خذ معك مضلة مطر في المرة القادمة خذ معك مضلت مطر في المرة القادمة يُتري إمام براستا غدا عندي عطلة غدا عندي عطلة أليس دبيوا يُتري؟ هل سنلتقي غدا؟ هل سنلتقي غدا؟ جاومية أنبك يُتري نمورم يُؤسفني غدا؟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 je masz dogworjen drug zminek o قد srt motwaaden o czyd srt motwaaden predlagam da se dobimo ta weekend predlagam اقترح ان نلتقي في عطلة نهاية الاسبوع بي ايميلي بيكنيك هل نقوم بنزهه هل نقوم بنزهه بيشلي نا بلاجو بيشلا هل نسافر إلى الشاطئ هل نسافر إلى الشاطئ؟ بيش لي وخريبة؟ بيش لا وخريبة؟ هل نسافر إلى الجبال؟ هل نسافر إلى الجبال؟ بريشيو بومبوتر و المكتب سأأخذك من المكتب пришёл من المنزل سآخذك من المنزل пришёл бомпоте на автобусно постоя من محطه الباصات الحافلات سآخذك من محطه الباصات